الَّذِينَ يَسْتَحِبُّونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا هَؤُلَاءِكَ فِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ فَيُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ وَهُوَ العزيز الحكيم ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن نخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بآيات الله إنما في ذلك لآيات لكل صبار شكور وَإِذْ قَالَ مُوسَى لقَوْمِهِذْكُرُ نَعْمَةِ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ أَجَابُونَ مِنْ أَرْفَدَ عُنَاسُ مُنَكُمْ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ وَإِذَا تَوَلَّى رَبُّكُمْ لَمْ يَخْلُقْ لَازِيدًاكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ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 وقالوا إن كفرنا بما أرسلتم به وإننا لفي شك من ما تدعوننا إليه مريب قالت رسلهم في الله شك فاطئ السماوات والأرض يدعوكم يدعوكم يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى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 وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِرَسُلِهِمْ لَنُخْنِجَنَّكُمْ مِنْ أَرْضِنَا أَوْ لَتَعُدُنَّ فِي مِلَّتِنَا فَأُوْحَى إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ ولا نسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقال وخف وعيد واستفتح وخاب كل جبار نعيد من وراهه جهنم ويصق من ماء صديد يَتَجْرَعُهُ وَلَا يَكَادُ يُصِغُهُ وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ وَمِن وَرَاءِهِ عَذَابٌ غَلِيظٌ مَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ أَعْمَالُهُمْ كَرَمَادٍ اشْتَدَّتْ بِهِ الرِّيَحُ فِي يَوْمٍ عَاصِفٍ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 فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إنني كفرت بما أشركتموني من قبل إن الضاد من لهم عذاب أليم وأدخل الذين منو عم الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم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 وَنِعْمَةَ اللَّهِ كُفْرًا وَأَحَلَّ طَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَاءِ جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَا وَبِئْسَ الْقَرَارَ وَجَعَلُوا اللَّهَ أَن تَعْتَدِيَ لِيُضِلُّوا عَن سَبِيلِهِ قُل تَمَتَّعُوا فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَّا النَّارُ قُلْ عِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُنْفِقُونَ مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا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 إنهن أضلل كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم ربنا إني أسكن ك المحرّم ربنا ليقيم الصلاة فجعل لفِدَتَبْ مِنَ النَّاسِ تهوى إلَيْهِمْ وَأَرْزُقُهُمْ وَأَرْزُقُهُمْ مِنَ الثَّمَرَاتِ عَلَيْهِمْ يَشْكُرُونَ عَبْدَنَا إِنَّكَ تَعْلَمُ مَا نُخْفِي وَمَا نُعْلِمُ وَمَا يَخْفَى عَلَى اللَّهِ مِنْ رأيك. Come wow. on. محتعين مقنعي رؤسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هوى وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخذنا إلى أجل قريب نجب تعوتك ولاتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زواب سكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال وقد مكروا مكرهم وعند الله مكره وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال ألا تحسبن الله مخلف وعده أرسله إن الله عزيز فدن الأرض غير الأرض والسباعات وبرزون الله الواحد القهار وترى المجربين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران وتغشى إن الله سريع الحساب هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا, وليعلموا أنما هو إله واحد وليذك وألوه